بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن الخائنين خصما، واستغفر الله إن الله كان غفور الرحيم، ولا تجادل عن الذين يختنون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 وَكَانَ الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة قيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إنه معروف إنه إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 سواء يدعون الا شيطانا ممددا لعنه الله وطال مِنْ من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضل هُمْ فَلَا يُبَدِّلُ كُنَّا أَنعَامَ وَلَأَمْرُنَا هُمْ فَلَا خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعده الشيطان إلا غرورا